يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ إن بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولاده ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترننه بين أيديهن وأرجلهن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 119. وهو العزيز الحكيم 110. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 111. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف كأنه بنيان مرصوص، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تئذوني وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ